رح قامل حالي ما سمعتك ولو اسمع رح تودعتك لو فيك تبيه حرامي ديه هيك الهواء تعرف شو معنى اللي حكيته ولو تعرف ما كنت حكيته بتقلي نغيب يومين نغيب نرجع السواك وشا خوفي ونار جنوني قلبي المشتاء مش حمل فرق ضلك معي بيهون علاقك تعسبني بدك يخلص عمري يعني وصير بالروح لما بتروح اللي رجعي شو هالقلب